فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا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 دناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه لقد قلنا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 وتحسبهم أيقظوا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باصق ذراعه بالوصيد لو اطلعت عليهم لو منهم فرارا لو منهم فرارا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 وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا ليعلموا أن وعد الله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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وَاتَّبَعَهَا وَهُوَ كَانَ أَمْرُهُ فُرطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا إنا اعتذنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه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 يُحَلَّلْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا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 أبدا وما أظن الساعة قائما ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها قلبا قال له صاحبه وهو يحامره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنّه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولاولئذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك ما له وولدا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 أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا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 وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ كما إن مِنَ من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيمة فأصبح هشيمة الله على كل شيء مقتدر المال والبنون زينة الحياة الدنيا بقية الصالحات خير عذر ربك ثواب وخير أمل ويوما سير الجبال وتر الأرض بارزة وتر الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفّا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، بل زعمتم أن جعل لكم موعداً، ووضع الكتاب، ووضع الكتاب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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك ولا يظلم ربك احدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا أحصلها إلا أحصاها ووجدوا ما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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مِنَّا عَنَّا سَأَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ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 واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غداءنا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نصبا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا وَجَنَا إلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحوت وَمَا أَنْسَأَنِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَالْتَّكَلَّفَنَا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 من شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا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 فلا تصاحبني، فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا فأبو يطيفوهما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 قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر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 فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه خير منه زكاة وأقرب رحمة وأما الجدار فكان لغلام ين يأتي مني في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحة وكان أبوهما صالحة وكان أبوهما صال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 سأتلوا عليكم منه ذكرا إن مكنا له في الأرض وآتينا من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قو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 وأما من آمن وعمل صالحا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 وكان وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما مَا القوم أن لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا, القرنين يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض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 سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني أفرغ عليه قطرا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 وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سمعا أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يتخذوا عبادي مِنْ دوني أَوْلِيَاءَ إِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ, إنا أعتدنا جهنم للكافرين موعظه قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا قل هل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 قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت تعامله فحبط أولئك الذين كفروا بآيات ربه ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جنن بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت, له كانت لهم جنة الفردوس نزولا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها لا يبغون عنها حيولا اللهم إنا نسألك الجنة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 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا